السلام عليكم وبركاته <تصفيق> الحمد لله وكفة وسلام على أمدي الذين اصطفى لا سيام النبي المجتبى والأمين والمصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكملين الشرفة <تصفيق> المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه المجالس المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق لا يصفر عليها إلا من استفاذ الله واجتباه وإن هذه اللؤلؤة الثمينة ليس لأي أحد أن يحظى بهذه اللؤلؤة إن الله اصطفى من الناس قل من الناس ليحملوا دين الله للفعلاء وليحملوا شريعة الله للفعلاء لا سيما وأن العلماء في هذا الزمان في مصاف الأنبياء كما قال النبي الأمين إنما العلماء هم ورث الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فلذلك أن تترى المرء إذا أراد أن يرى مقامه عند ربه للفعلاء فلينظر بما, حماه الله بما حباه الله واصطفاه فإذا است... فإن كان الله قد اصطفى له هذا العلم أو هذه الشريعة الغراء أو هذا الطريق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به أو سارك الله به طريقا إلى الجنة وإن المنكة لا تطع أجنحتها خضعانا أو رضا إن المنكة تطع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يعمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر فهذا الطريق هو أعظم الطرق عبادة لله الله جل في علاء لمن صرحت نيته والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع من السنة وهو يقول فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم وقال هؤلاء القوم لا يشق بهم جليسهم وكان يقول مرحبا أو أوصى أصحابه أن يقول لأهل العلم ولطلبة العلم مرحبا بوصيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يديم علينا هذه المجالس وأن يثبتها لنا وأن يجعل ذلك في مزان الحسنات وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشف ذلك بين الناس ونسأل الله أن يحفظنا من قطاع الطرق الذين يعني ينفثون على طلبة العلم أو يحسدون طلبة العلم أو يريدون لكثير من الناس أن لا يعلموا لأنه إذا علم لابد أن يقول لما وكيف وأين الدليل وهذا في كثير من المواقف لا يراد من الناس يراد أن يقال سمعنا وقطعنا تعظيما وتبجيلا نعم التعظيم والتبجيل من أصل ديننا ومن أصل ديننا أن نعرف الفضل الأهل الفضل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ملا يرحم صغيرنا ويقف كبرنا ويعرف عالمنا حقه لكننا لا نعظمه فوق تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدم قوله فوق الشرع الذي شرعه الله للفعلات ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموية ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه قال أبو الحسن الكرخي وهذه مسألة من أعظم ما تكون أبو الحسن الكرخي بسبب التعصب المذهبي كان يقول كل آية تخالف ما ذهب إليه شيخنا وإمامنا نافعا فإنها منسوخة أو مؤولة وكل حديث يخالف ما ذهب إليه إمامنا فهو منسوخ أو مؤول دلالة وضحة جدا على التعصب المقيت الذي يبغضه الله دلالة فعلان وأصحاب هذا التعصب هم إلى بوار إلى خسارة إلى عار وشنار في الآخرة لابد أن يكون النار لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوا ومنهاكم عنه فانتهوا سامحوني على التكرار نحن نأخذ في مقدمة الدروس ما نبين فيه فضل العلم ومجالس العلم ان كثير من الناس الان يعني تحتاج الى نتيجة مما هم فيه من التلبيس والتدليس والتخبيط وايضا الفتاوى اما فيها الغلو او الجفو وانت ترى دماء الناس الان صارت سهلة جدا بسبب مثل هذه الامور وبعد الناس عن العلم كسرة الهرج من علامات الساعة بسبب رفع العلم فلا بد إما لمن سأل عن النجاة نقول النجاة ها هنا في مجالس العلم. أيضا ما زلنا, ما زلنا نتكلم على الأصول الفارقة حتى ننتهي منها بإذن الله تعالى وإن شاء الله قريبا اليوم غدا أو بعد الغد ننتهي من الأصول الفارقة وأشرف العلوم على إطلاق علم العقيدة وبوابه العلم لإتقان العقيدة وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علا الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة. الكلام بعدما انتهينا من من من من الأصول فرقا بيننا وبينهم في النبوية وإلهية وأسماء والصفات وأيضا في مسألة الإيمان ومسألة القدر. اليوم نتكلم على الختام الأصول الفرق بيننا وبينهم في النبوات لترى بأن الأصول الجزريّة الفرق بينهم قالوا بأن يعني الأشاعرة هم متكلمون أهل السنة والجماعة وهذا طبعا خ ما قاله النووي غير النووي في هذا الباب وهذا خطأ مبين وبعضهم يقول الخلاف طبعا بعض بعض الحفظة الذين لم يتقنوا العلم هم حافظ لكن ليس بعالم وكما قلت لو حفظ التسعة وتسعين مش الكتب التسعة لابد أن نزل علمه أين علمه أين فقه ولذلك نقول قد قال النساء والسلام نضر الله رو أن سمع مخالات فعها فادها كما سمعه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، وبحام الفقه ليس بفقيه فالعلم العلم هو الأهم هو مقياس الناس فلابد من اتقان هذه الأبواب فبعض الحفظ قال الخلاف بيننا وبين الأشعار هو خلاف كالخلاف في الفروع كالخلافات في القية وهذا هذا يعني لما لم يكن يكون هذا من الضلال فكيف يكون هذا هو خطأ بين أنا أقصد بالضلال ليس الضلال العوجاء عن يعني عن الديانة أو التاريخ المستقيم أنا أقصد الضلال الخطأ خطأ بين فيما يقول وأن الخلاف بيننا وبينهم هو هو خلاف جزري خلاف جوهري هذا الصحيح راجع في هذا الباب لتعلم أنهم يعني ليس من هذه السنة الجماعة لكن من كانت فيه لوثة أشعرية فهذا الذي يحتمل هذا الذي يحتمل ويكون له يعني نقول الأياد البيضاء في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوات أيضا خلاف بيننا وبينهم في مسألة النبوات فمسألة النبوة هم يختلفون معنا في أصل النبوة هل النبوة مكتسبة أم هي هبة وهل المسألة أصلا تخضع تكون تابعة أيضا للحكمة والتعليل أم لا إذا قلنا بالأصول التي هم يتمنونها على نفي الأسباب ونفي الحكمة والتعليل هم يعني يقولون بأن النبوه بأن النبوه محض محض اراده ومحض مشيئه من الله جل وعلا لا, لا لا لا لا لا لحكمه ولا أيضا لصفة مميزة لهذا المرسل يعني الرسالة هي ما هي إلا اعلام وتبليغ عن الله جل في علاجة. كما قال ذلك الشهر الثاني نقل عنه هذا الكلام ونقل أكثر من واحد من الاشاعره هذا الكلام انهم ينفون مسألة الحكمة ينفون مسألة النبوة وهم يقولون أن تكون لحكمة أو يكون لميزة في المرسل لا يقولون هي محض إرادة محض مشيئة لذلك يقولون ويصح أن يرسل الله تعالى او أن يتخذ الله نبيا كافرا وعن كافران هذه كفر قبل النبوة والخلاف بالعلماء في مسألة هل يصح أن نقول ممكن أن يكون النبي يكون على كفر قبل أن يبعث نعم اهل السنة والجماعة قالوا قد لكنها بعيدة هي بعيدة لكن قد قد تكون لأن الحساب يكون بعد بعد الرسالة وهذا أيضا كما يقولنا الرد القاطع على مسألة الكلام على أن يكون محبوبا قبلها أم لا على ما فصلنا قبل ذلك لهم يقولون يمكن أن النبي الذي أرسله الله تعالى أن يكون كافرا قبل البعثة أيضا أن يكون ساحرا ألا يكون فيه ميزات أو سمات تراقية من سمات شخصية الإنسان في الكمال البشري يقولون لا لأن المسألة محض محض مشيئة لله جل في علامة. طبعا على النقيد الفلاسفة الفلسفة يعني أقرب الناس لقول اهل السنه جماعة المعتزر على النقيض الفلسفة هم يقولون النبوة محض اكتساب النبوة محض اكتساب بأن بأنه لو تدرب ودرب نفسه على الزهد وعلى حسن الأخلاقيات وعلى بعض العبادات يأتيه باهم لأنهم اصلا لا يرون أن جبريل هذا حقيقة جبريل ليس بحقيقة هي مسألة خيالات بعدما يتزهد الإنسان ممكن يرى ذلك يأتي يقول له هنا يعني أنت أوحي عليك بقرآن معين كما قال الفلسفة فصحيح أن الجبريل أنهم يقولون بأن النبوة هذا قول المعتزل بأن النبوة على الأصل عندهم الفلسفة أنها مكتسبة محض اكتساب محض اكتساب له من التدرب والخلاقيات الحسنة ممكن أن يوحى لي وأيضا الوحي هذا خيالات عندهم في حقيقة الأمر يعني هم في حقيقة الأمر لا يؤمنون بإله يقولون أن الفعاله هم لا يؤمنون بإله هذا قول الفلاسفة قول المعتزلة يقولون بأن الرسالة الحكمة وهذه الرسالة لميزة كانت في المرسل في المرسل النبي له المرسل يعني كانت الرسالة جزاء نفاقا وأجلا تباق مقابلة لما قدم من الطاعات والعبادات وأيضا من الأخلاقيات التي يعني يتصف بها ويتسم بها فقالوا مقابلة ذلك الله رعلا أعطاه جزاء نفاق يعني كانت المسألة بالمقابلة أعطاه لأنه يستحق ذلك والحق بأن نفسه حتى نفسه كان يقول ولو كنت على الغيب ما, ما من الخير وما مسينا السوء وان من السلام قال الله جل وعلا عنه وما كنت ترجو ان يلقى اليك هذا الكتاب ما كنت ترجو ذلك بحال من الاحوال الغرض المقصود بانهم يقولون بان الرساله نعم لحكمه وهي من الله لا يرفع اراده لكن لميزه في الرسول مقابله جزاء كما انهم يعكسون ويقولون بان المطيع يدخل الجنه وجوبا جزاء لما فعل فهم كذلك يقولون ذلك يقولون والنبوه كذلك لما قدم من العبادات والطاعات والحسنات فلذلك كفاه الله تعالى بان اتخذه واصطفاه رسولا وكل ذلك مخالف لصريح قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس من يستفي من رسلا ومن الناس ولكن هم اقرب يعني هم اقرب من الاشاعره الى اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه يقولون بان الرساله هدا مع وجود الميزة في المرسل مع وجود لا لأن الله تعالى أرسل لحكمة وأن أفعال الله جل في علاه لحكمة ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه لا يضع الرسالة إلا في محل قابل للرسالة فلا يضع الرسالة في ساحر أو كافر أو سارق أو زاني استغفر الله الله حكيم يضع الشيء في الموضع نحن بنا بنقول على العلم هذا العلم لأنه جوهره مكنونة لأنه جوهره ثمينة الله لا يعطيه لأي أحد من يرى نفسه حجبه الله عن العلم فليعلم أنه لا يستحق لأن الله جلال يعني لا يعطي هذه النعمة الكبيرة لاحد الناس أو لكل أحد لا الله يستفي بعض العباد يرى من أنفسهم أنهم من المحل الصحيح القابل لهذا العلم لذلك ابن عباس يقول يعني يؤت المرء الفهم بنيته بنقاء القلب مدار المسألة على نقاء القلب كما قال النبي صلى على عليه في القلب في... في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله ولذلك كان ابن مسعود يقول ان الله نظر في قلوب العباد فوجد اصفاها واتقاها وانقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته في محض من الله جل وعلا وايضا لميزه ايش موجودة في هذا عكس ما قال المعتزله محض مقابلة ويقول لا هي محض قال الله جل وما بكم من نعمة فمن الله ولكن أيضا لميزه موجودة فيه لأن الله جل على حكيم يضع الشيء في موضعه لا يصطفي للرسالة إلا من كان أهلا لهذه الرسالة وأما من لم يكن أهلا لها لا يمكن أن يكون رسولا ولو عاش دهرا صائما قائما لا لأن الله تعالى يصطفي من عبادي من لهم المعايير والسمات والصفات الرقية ولذلك كما قلت ابن مسعود قال ذلك ومداره على نقاء القلب قال فنظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد فاصطفاه لرسالاته وقال ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفها وأتقاها وأتقاها قلوب محمد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لسحبتي ولنشر دعواتي ولنصر سنتي فالمساله مدارها على القلوب لها ميزات وسمات لكن هي ايضا محض فضل من الله جل لقول الله تعالى وما بكم من نعمه فمن, الله فمن وجد خيرا فليحمد الله الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب الا رحمة من ربك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالمسألة كما قلنا دائرة على محض فضل الله جل مع وجود الميزة في المرسل لما؟ لأن الله جل في علاه حكيم يضع الشيء في موضوع وهذه العلامة الفارقه بيننا وبين الأشعر أنهم ينفون حكمة الله جل فعلاء لا يؤمنون بحكمه الله جل في علاه. نقول حكمة الله جل على ظاهرة، باهرا، قاهرة. فهذه المسألة المهمه في مسألة النبوات والفارق بيننا وبينه. أما الفلسفة فرد عليهم هين. أما الفلسفة فرد عليها أن هن... الآن يجعل واحد يذهب إلى كهف الان الآن صباحا مسألة النهار ما عنده إلا الذكر وقراءة القرآن والصيام والقيام وخلي جبريل يأتي. هل سيأتي جبريل؟ وأنا مثلا أقول له بعدي؟ هذا كلام باطل. وهم كما قلنا من سالخ من الدين أصلا. هم لا يؤمنون بإله. هم يقولون إله خالق الكون والعلا الفعالة وأصالة حقا هم لا يؤمنون بالإله والأشعار هذا ضلال مبين هذا ضلال مبين لأنهم يقولون بأن الله تعالى كأنهم ينفون الحكمة عن الله فيضع الرسالة لسارق أو لكافر أو لزاني لمصيبة مصيبة لم يكن أهلا فهذا مضر بالرسالة أصالة والله حكيم عليم فنحن نقول اسعد الناس بالادله هم اهل سمره الجماعه لما قلنا بان الله العقل الله يصطفى الملائكه الرسل ومن الناس وفي الناحيه الاخرى الله اعلى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشد داء على الكفار رحماء بينهم انا اسد في ذلك على ايش بسرعه بسرعه مم. حريص بسرعه هو سرقها بسرعه كده لكن هو في التفصيل يصب يصب طب هات ما لا سرقتها مني هي الميزه اللي فين في المر... اللي هي ايش طب هات اتفصل طب فصل أيوة. هذا هو لو كانت عندك من الاول اللي كنت قلتها اوعى اوعى تقسم ما. لو كانت كنت دخلت على طول بالاجابه السريعه هو الله يعالى بيعدد لك السمات والصفات ركعا سجدا يبتغون فضل من الله بإيش؟ ورضوان وأيضا قال الله وإنك لعلى خلق عظيم فببيلك هو نعم محد فضل من الله ولا لكن الميزات العظيمة في من في هذا رسول لذلك ترى أن هذه الميزات ظهرت قبل النبوة لقبوه بإيش بالساحر والكاهن ولا لقبوه بإيش الصادق الأمين صحيح ولا لا والنزاع وهو صغير السن كان هو الذي يفصل في النزاع بينهم ف وهذا كما قلنا لا يمكن أن نقول بأننا يعني يجرون إلى أن نقول أنه معصوم خليتا من أي لا كما سنبين في المسألة الثانية يعني إن قلنا بأن الله على استفاء وقد حباه النبي أي نبي وحباه واجتباه وجعله نبيا مرسلا قل فهل نقول الميزات والسمات التي يتصف بها هل تدل على عدم الخلوه من الخطأ عدم الخلوه من المعصية هي المسألة الثانية أيضا الفارقه بيننا وبين الأشعر العجيب أن الأشعر منهم من غلط ومنهم من جف على انقسموا إلى فرقتين في هذا الباب في مسألة النظر إلى النبوة وطبعا معتزلة معهم معتزلة يعني فيهم بعض الاعتدال لكنهم قريب من اهل السنة والجماعه لأن بعض أهل السنة والجماعه وافقهم في القول فهل هل يقع النبي المرسل ممكن أن يقع في الخطأ ممكن أن يقع في السهو أو في النسيان أو في الزلل أو في المعصية أم لا الأشاعرة كما قلنا احنا نصد الباب بهم لأننا نرد عليهم ونبين الفرق بينهم وبين من وبين أهل السنة والجماعة فالمشعرين يقولون انقسموا لفلقتين فرقه تقول هو معصوم من كل شيء أرسله الله تعالى فهو معصوم من كل شيء من النسيان لا ينسى مع ان الحج عليهم قالوا هو معصوم حتى من السهو لا, لا يقع عليه النسيان وهذا غلو غلو كيف غلو هات الصبر بسرعة ممتاز هذا الذي يريده لما يقول لا ينسى لا يقع عليه السهو يبهنها إيش فعلوا؟ رفعوه الربوبية يعني هو أسا أسا أصالة خلو عنه سمة الإيش البشري والبشرة تنس قال للسلام نسي آدم فنسيت امته جحد آدم فجحدت امته لما نسي الأربعين سنة اللي اعطاها لمن؟ لداود فالغرض المقصود يقولون حتى السهل يقع عليه هذا قول الاشعار الأول قول الثاني قالوا يقع في في الكبيره وفي الزنا وفي السارقة وفي محقرات المعاصي يقع في كل الفواحش وإن كان رسولا وان كان رسولا يقع هذا كلام فج لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال عامة هذا الذي قالوه وإن كان الأغلب من الأشعار يخلون بالعصمه التامه الكاملة غير المنقوصة طبعا روافض الخبثاء ماذا يفعلون هم ينزعون هذه العصمه من الأنبياء ويعطونها للأمراء بقى أو للأولياء اللي, هم اللي هو الأئمة للأئمة. يعطون هذه للأئمة ويعني لا يجعلون النبي معصوما يقولون هذا غدو ويعطونها لمن للأمة. ضلال مبين الشيطان يلعب بروس الناس فإذا انقسموا إلى قسمين قسم غلى وقسم واما وأما هم يقولون لا يعني عندهم شبهه وهذا من كلمة سنة يقولون هو يقع في خلاف الأولى والذنب الذي يقع فيه هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني خلاف الأولى قالوا ذلك قالوا لأننا وو عندهم قالوا لأننا قلنا بأنهم يقعون في المعصية إذا نحن مأمورون شرعا بالاقتساء بهم والاقتداء بهم لكن في رسول الله أسوة حسن فكيف نقتسم بهم في المعصية وتعاد الحدود هذا لا يمكن أن تصور شرعا هذا الشبه اللي عندهم في قالوه أما أهل السن والجماعة وهذا تعريج نمرور الكرام لأن إحنا الأصل عندنا الكلام على من من نجع بالعطف مع تازر إحنا نتكلم على شعر أهل سنة الجماعة يقولون وهذا جمهور أهل سنة الجماعة وهذا جمهور المحققين من المتقدمين والمتاخرين يقولون الإجماع أنهم لا يقعون في الكبائر قط لا يمكن أن يقع في الكبائر عصمه الله من ذلك لأنهم بلغوا الى المنتهى منتهى الكمال البشر لا يقعون في الكبائر ولا يقعون في محقرات الصغائر كأن يسرق لقمة بأن ينظر نظرة مثلا أو يخطف قبله ممكن يقع في أي, أي, أي نبي ممكن يقع في مثل هذا لكن النبي لا محقرات الذنوب والمعاصي لا, لا يقعون فيها وقد و و و وجائز عقلا هم لا يثبتون ذلك وجائز عقلا أن يقع النبي في المعصية في المعصية اللي هي الصغيرة اللي هي اللمم اللي هي اللمم وإن وقع في اللمم ألهم في التو والحين واللحظة التوبة فارتفع مكانة فوق المكانة التي كان عليها قبل أن يذنب فيتوب يعني هذه من حكم الله جل إن قلت وليمه ما الله تعالى قادر أن يعصمه حتى من هذه الصغار قلنا لا لا ليها حكم كثير جدا كستنبينها لما يمكن أن يقع النبي فيه الصغير لكن نبين الرارح أمثا هذا قوله السنة الجماعة وهذا هو الصحيح الرارح لأن القرآن قد صرح بذلك ولأن النساء قد صرح بذلك وقد ظهرت الأدلة الظاهرة القاهرة البهرة التي تدل على أن الأنبياء قد يقعون في المعاصي الصغير لا الكبار ولا محقرات الصغير قال الله جلال فعلا تصريحا في الكتاب هذا لا تأويل فيه ولا نظر قال وعصى آدم آدم وربه فغوى لكن انظر بعدها ارضفها الله وعلا ثم ايه اجتباه ربه فهذا هذا اجمل ما يمكن ان ترى ارضف بها هذا الله جل في علام وعصى ادم ربه فغوى قال الله جل في ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزركا ووضعنا عنك وزركا واضفه اليه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى آخر الآيات وأيضا قد قال الله جلال في عبس وتولى أنجأه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات قال الله تعالى عف الله عنك صد الباب بالعفو حتى لا يهلك سلم هذا من اللطف في الاعتاب عف الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدق وتعلم الكاذبين وأن الله على قد عاتب نوحا يا نوح لا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعذك أن تكون من الجاهلي الله تعالى أخرج آدم من الجنة للمعصيه التي وقعت في اكل الشجرة نون يونس عليه السلام وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه كنت من الظالمين إني قتلت نفسا لما لموسى عليه السلام قتلت نفسا لما قالوا له يستشفعون به قتلت نفسا بغير وجه حق وقال كما قص الله علينا إن هذا من عمل الشيطان واستغفر ربه فغفر الله له سبحانه في يردف ذلك يباين لك أن الله يعلى غفور رحيم يغفر له لكن ورد في هذا الأدلة في القرآن مليء بهذا أما السنة فكثير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا وأي عبد أنا هذا وجه الشاهد وأي عبد أي هي من أسمان الله تدل على العموم وأيضا الإضافة يبقى كل عبد يقع في اللمم قال واي عبد لك لا الم ما من عبد الا و و وقد يقع في اللمم وايضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كل نص في العموم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وفي الحديث الذي في السنن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أوهم هم بخطيئة إلا يحيى من زكريه ما من عبد إلا وقد أخطأ أوهم هم بخطيئة والهم بالخطيئة لما يقول المسلم عنه قد يقع في الأمرين هم بخطيئة مع عدم الفعل وهذه تنقلب حسنة إنما تركها من كما الحديث الذي سرحين أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال الملائكة من عم من هم بحسن فعملها فاكتبوها له عشрон إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة ومن هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسن من فضل الله ومن كرم الله عليه ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسن انما تركها لكن يقول ما تركها جراي لكن يقول نStephen يقول ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا وهذه أيضا فيها دلاله واضحة جدا على الوقوع في المعاصي وقد قال الله جعل الذين يجتلمون كبائر والإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فكل هذه أدلة واضحة جلية على أنه قد يقع الأنبياء في الصغائر لا محق الصغير ولا الكبار في الصغائر وأما الرد على ما قاله الاشاعره ال ال بانهم معصومون حتى من النسيان يرد عليهم كثيرا اولا أنهم معصمون معصومون قلنا الايه صريحه وعصر ادم ربه فغوى المعتزله الذين قالوا بالعصمه قالوا بانه يعني هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين قلنا هذا خلاف الاصل الله تعالى ذكرها بانها معصيه ذكرها بأنها معصية والكلام عندكم أن هذا خلاف الأولى يعني الاكل من الشجر الخلاف الأولى نهاه الله جلاله في فارتكب النهي هذا كلام باطل صريح في الخطأ فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ايضا أيضا نجوز عليهم السهو ولا النسيان نقول يارد عليكم ان سلم صلى بالناس فارتجت عليه آية نسي آية ثم بعدما سلم قال في القوم أبي فقال ها أنا دا يا رسول الله قال ما منعك يعني ما منعك أن تردني هذا الموقف ابي ويخشى أن تكون الآية قد قد نسخت لذلك سكت لكن هنا نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال المسلم لهم جميعا إنما أنا وهذه العلة نبين فيها الحكمة من وقوع ال الأنبياء في في قال إنما أنا بشر أنسا كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني وهذا أيضا لا, لا يشكل علينا بنرجاء العقل لا تحرق بي رسالة تعجر به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانا. بيانا قال, آآ آآ قال الله جلال فعلا سنقرئك فلا, فلا تنس فنقول هنا سنقرئك فلا تنس حين البلاغ لأنه كان يحرك يخشى النسان قبل أن يبلغ لا تحرك به لسانك تعجر به إن علينا جمع القرآن فإذا أقرأه فاتبع القرآن سنقرئك فلا تنس يعني لا تنس حين البلاغ أما حين التعبد أنت ترجع بقى للحالة البشرية قد تنسى كما ينسون ولذلك لما مر وكان ابن مسعود يصلي أو غير ابن مسعود يصلي قال رحم الله فلان قد أذكرني آية كذا وكذا قد نسيته الغرض المقصود بأن هذه دلالة على بشرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول يرد على النسيان هم يردون على هذا بيقولون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي قال إنما, إنما أنا أنسى لأسن أنسى لأسن يعني هو يتقصد النسيان حتى تكون سنة وتشريع للناس كلام باطل، أكمله صح، ودا لو صح الحديث معهم، لو صح هذا الكلام الحديث، فنحن نقول انما انسى يعني ينسيني ربي لتكون السنة ويكون التشريع لتعلموا كيف عند النسيان العمل، هذا إذا صح، وإن لف إن قد قال صريحا قاطعا جازما بمقال انما انا بشر مثلكم يوحى إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فإذا نسيت ف فذكروني. هذا كلام واضح جدا جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رد عليهم ورد الآخر بقى في القول على أنه الشبهة اللي عندنا لو قلنا بجواز وقوع الأنبياء في المعصية كيف الاقتصاء بهم كيف الاقتضاء بهم وقد قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فاخدوا وما أتاكم عنه إيش فانتهوا أنتم معي نقول لهم لا أنتم أخطأتم خطأا في حيش نحن نأتسي بهم في كل شيء قالوا حتى في المعصيه قلنا نئتسي بهم في توابع المعصيه نحن لا نئتسي بهم بان نقع في المعصيه لأن الله امرنا وامرهم كما امرهم الا نقع في المعصيه لكن سنئتسي بهم اننا لو وقعنا في المعصيه ماذا نفعل نتوب إلى الله جل في علاه وهذه الاسوه الحسنه في هذا الباب بأننا لو اخطانا لو لو تعثرنا لو وقعنا في الزلل والخطأ علينا بالتوب ولذلك الرسول قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حتى قام رجل بعدما فرح بأرجح الأحاديث أنا من أرجح الأحاديث هذا الحديث قال وأدب السيئة الحسنة تمحوها يعني أنت لو وقعت في الزلل فأدبعت السيئة بحسن تمحى هذه السيئة وهذا من مفضل عليك ولذلك من وقع في المصير لابد أن يكون لبيبا قريبا إما أن يكبر إما أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا أعظم الحسنات لأن رجل أردف فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسن قله أعظم الحسنات فأعظم يوم حبين خطايا هو هذا الذكر العظيم دون القرآن طبعا يعني القرآن هو أعظم الذكر على الله لا إله إلا الله أو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم الذكر فيها التوحيد فقال هي من حسنات قال هي أعظم الحسنات. ففيها دلالة أننا نأتسي بهم في التوبة والأوبة وصراحة هذه المسألة أنا, أنا أحب هذه المسألة وأحب أن أطرحها جدا لأنها من أرجى الأمور عندنا يعلم الله بنا نحن أصلا قد أغرقتنا المعاصي نحن قد بلغت الذنوب إلى عنان السماء وقد وقعنا في الزلد وفي الخطأ يعني إن كشف أمرنا أو لم ينكشف فالله عليم بنا ويعلم أننا نتعدى الحدود ونتجرأ ونعصي ونخطئ والزلل ملازم لنا وأن من طبيعتنا الظلم والشه والمعصيه هذه من طبيعتهم جبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت أصلا في الاسرائيليات وهذه يستانس بها اني والجن والانس في نبع عظيم اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم اليه صاعد اتحببونين بالنعيم ويتبغضون الي بالمعاصي بالمعاص تابوا فانا حبيبهم وان عصوني فأنا طبيبهم الغرض المقصود بأن من, الأ... من ارجى ما يكون لنا بأننا نقول الأنبياء يجوز عليهم أن يقعوا في الخطأ وإن كان, إن كان من الأدب أننا لو تكلمنا مع العامة لا نتكلم بهذه المسائل أنا أو اود أن ألفت الانتباه أننا بطرح هذه المسائل تفصيليا لأننا نتكلم في محل مجلس العلم مع طلبة العلم أصحاب الجرائد والمجلات اللي هم بجلسوا يقولوا شفتها وتكلم ده بيقول النبي هيعصي وكما كما الجهل المركب موجود والعصبية موجودة من أجل نصر شيخ معين مثلا يبحث عن الذي يخالفه ليبين خطأ هذه مصيبة هذه يعني النية المدخولة والجهل المركب هو الذي ضيع الأمة نتكلم طالما المسألة مسألة تفصيل في مجلس العلم نبود أن نتكلم ونطرح ذلك ونقول لطلبة العلم أبشروا هذه من أرجى ما تكون إذا كان يجوز على الأنبياء الوقوع في الخطأ ففي غيرهم من بابي من بابي أولى لذلك نحن نقول لا يخلو عالم من زلل لا يخلو عالم من خطأ لا يخلو عالم من إيش من معصية لا يخلو عالم من, من, من تعدي لحدود اللاجلة في أولاه لكن أفضلهم على الاطلاق من الذي يسارع بإيش بالتوبة والأوبة ولسانه حال يقول وعجلت وليك ربي لترضى لذلك الذي يقف صامدا على خطأ أو على زلل أو على معصية بعدما يذكر وبعدما يتبايا له أكيد في كبر في قلبه لأن أصل العلماء يقال يقول ينادي على الملأ لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل فنوقع وقع في المعصية وقيل له هذه معصية وروجع ولم يرجع ولم يتب إلى الله جل وعلا هذا فيه شيء منه وهذه تسقط عدالته يعني إن كانت هذه المسألة, المسألة ظاهرة وأنها من المعاصي وبعدما روجع تمسك بها تسقط عدالته لكن ان كان وتاب وابى الله جل وعلا الامر منتهي حتى في كلام علماءنا علماء جرحوا التعديل على المحدث الذي يعصي الله جل وعلا يجرب عليه الكذب وتاب من الكذب اختلف فيها العلماء هم قالوا لو كان عاصيا وتاب بالاجماع تكبر رؤيته بالاجماع تكبر حتى ولو زنى حتى ولو زنى يعني لو وقع في الكبيره وتاب وسيرته ادلت ذلك لانه تاب وانه التزم بدين الله جل وعلا تكبر بل تعقد له المجالس تعقد لو المجال طالما تاب إلى الله على وقاب من تاب تاب الله عليه وعصى آدم ربه فغوى ولما تاب تاب الله عليه فتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه وهذا ان تاب لكن اختلفوا في الكذب لو كانت معصيته لو كانت معصيته في الكذب لو كذب على رسول الله فالمحدثون اختلفوا فمالك وغير مالك يقولون لا تقبل حتى لو تاب لا تقبل توبته قط لان الأصل الاصل الحيطه لحديثنا صلى الله عليه وسلم على الكذب ففلا تواق النار فقالوا التوبه تقبل بينه وبين ربه التوبة تقبل بينها وبين ربه اما بالنسبه للروايه فلا نقبلها مره ثانيه في حالنا نخشى ما نخشى ان يقع في الكذب مره ثانيه وان كان جمهور المحدثين والمحققين قالوا فان تاب ولو من الكذب تقبل توبته وتقبل رواته وتعقد له المجالس وهذا الراجح الصحيح وهذا الراجح الصحيح الغرض المقصود بأننا نقول اعتقاد أهل السنة يخالف اعتقاد أهل البدع ويقولون بأن الأنبياء قد يقع عليهم كما قلنا ما يقع على البشر من المعصي وحكمة الله بالغه في كثير من هذه الامور اولا أول شيء أن تعلم رحمة الله جلال وان التوفيق من الله ولو ترك الله حتى الانبياء لو تركهم لانفسهم لابد بد ان يقعوا في ايش في بعض الزلل بعض الخطا بعض المعاصي هذه لتعلم منة الله جل في على العباد جميعا قال الله وعلا وما بكم من نعمه فمن الله وقال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعملكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا, إلا نفسه لذلك النقام يقول الهالك حقا على الله من وكله الله لنفسه إذا وكر الله نفسه فهو الهالك لذلك كان النبي السلام أكثر ما كان يدعو كان يقول إيش لا ومقلب القلوب يذكر نفسه وبذلك ان الفضل من الله يذكره له وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني مصرف القلوب صرف قلبي إله. إلى طاعتك أو على طاعتك هذه الحكمة الأولى الحكمة الثانية هو أن تعلم ببشرية الأنبياء والرسل ردا على الغلاة الذين جعلوهم من الأرباب كما يعني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له يعني إيش لا ظل له دخلق من نور بأبيه وأم ده أرقى من هذا بقى غلوا أنهم قالوا جبريل اكتشف مؤخرا من الذي عليه القرآن عندما كان ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أو في مرة ذات مرة سمع القرآن فانكشف الحجاب فرأه من رأى محمد قال أو منك وإليك ربا نعوذ بالله من الخصلات هذا الغلو صعد والغلو أيضا في المات في المتح لما قال من جودك الدنيا ودرات ومن علومك علم الله وحى والقال يعني ما ترك لله شيئا بحال من الأحوال، فأيضا ليبين الله جل على بشريت الأنبياء بأنهم يقعون في يقع في الأنبياء يأكلون، يمشون في الأسواق، وهذا الذي أنقروا عليه أهل الجاهلية ويمشون في الأسواق، ويتزوجون، وينامون، ويحتاجون للتعامن وشراء من وتصيبهم وتصيبه كما كان النبي وهو يأخذ يضع يده على الركبة أبيه هو أمي ويأخذ الماء على رأسه في, في في في في في في عمره الأخير وهو يقول سبحان الله إن للموت لسكرات وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي بن مسعود ووجده يعني يتوجع توجعا عظيما فقال له ابن مسعود رسول الله انك تتوجع توجع رجلين قال نعم ولي مثل اجل رجلين هذا انك توعك وعك جديدا قال وعك رجلين قال لك أجل مثل اجل رجلين قال نعم فالغرض المقصود بانه ايضا يبتلك اما يبتلك بانه ابتلي يالسلام ببلاء اعظم ما يكون مكث شهرا ودهرا عظيما من الهم والغم والكبت والقه في قلبه بأبيه وامه من البلاء العظيم على النبي سلام ليبين الله على بشريت النبي انه لا يعلم بال يعتريه ما يعتري البشر عندما زعموا زعما باطلا لعنة الله على من يتكلم على مثل عائشة رضي الله عنه المبرأة الصديقة أعلم نساء العلمين على الإطلاق كما قال الزهبي أعلم نساء العلمين على الإطلاق هي عائشة رضي الله عنها وارضا فاتهمو في عرضه وتكلموا فيه حتى قام انس خطيبا في الانصار المهجين قال من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهلي والله ما علمت عن اهلي الا الخير ومن يعذرني في رجل بلغ ادائه في رجل والله ما علمت عنه الا ما علمت عنه الا الخير حتى اختتل الحياه اصفان المعطل اصفان المعطل هو كده المعطل ده يعني عجيب في اعاجيب في حاله اذا نام لا يقوم لا لا أستيقظ حر الشمس وهذا الذي من قدر الله في عالي ذلك والذي سحب جمل عائشة رضي الله عنه أرضاه فقال إنسلم هذا الكلام حتى اقتتل الحيان ثم أظهر الله براءه الصديقة من فوق سبع سماوات ليبين بشرية الأنبياء الأمر الثالث ليعلم المر أنه يعني أنه مندوحة في هذه المسألة لو وقع في المعصية لا يقتل نفسه لكن يذهب يأتسب الأنبياء الذين إذا وقعوا في الخطأ تابوا فيتوب كما تابوا بل يسارع بالتوبة وأيضا لسانه حال يقول وعجلت إليك ربي لترضى هذا بالنسبة للمسألة الثانية التي ترد عليهم وهذا إن شاء الله يمكن أن نقول ختام الكلام في الأصول الفارقة يكون في الغد بإذن الله أقول قولي هذا أستغفر الله